لا اله الا الله <تصفيق> استو اعتدلوا استو اعتدلوا الله اكبر الله اكبر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 ان ربك يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر ان هو كان عباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم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 ومن قتل مظلوما فقد جعل المال وليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا aleka alhamd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 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنو بالقسط المستقيم ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان شيؤه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه وَذَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَدْخَلًا مَّدْحُورًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ